السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمد وحمد يليق بذاته. وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تلي بذاته الكريمة. وبعد في الله أسأل أن يوفقنا في ديننا. وأي يعلمنا ما ينفعنا. وأي ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامة ولا تحزنا يوم العرض عليك واجعل خير من يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا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 آمين آمين وصلوا على أخوات المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فأبدأوا محاضرة الليلة بحمد الله سبحانه وتعالى متمثلا قوله تعالى قطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اليوم قتل فاغية ليبيا القذافي الذي حكمها أربعين عاما ظلم أهلها وأكل خيرها وما أراد أن يترك الحكم فيها وسار بقانون إما أن أحكمكم وإما أن أقتلكم اليوم.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 يعتبروا منا قد من بها علينا وقالوا لو شاء لفعل مثل ما فعل القذاف تلك رسالة لهؤلاء السفهاء لو كان فعل مثل ما فعل القذاف والله ما نفعه هذا وإنما كان سيموت كما مات القذاف اليوم كالكلب العقور والله منظروا على شاشات التلفاز كالكلب العقور، فالذي يستبد ينبغي أن تكون هذه هي النهاية، وقد رأت على هؤلاء السفهاء من ذي قبل، وقلت هذه منا هؤلاء بالضبط بالضبط كمن رأى لصا يسرق شخصا، خذ كل اللي معاه ثم. يعني جراحه ونكل به ثم انصرف فقالوا له والله اللص هذا محترم الحمد لله لما موتك هؤلاء السفاء يتكلمون بهذا المنطق هذا الذي صرقنا وصرطنا وفعل من الأفعيل ثم يخرج جراثيم في هذا البلد ليقول الحمد لله نتلحك كويس لما تلح لما تلح فماذا كان يريدون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 كما كانت لهذا الطاغية والحمد لله رب العالمين أن رأينا في هذا الوقت رؤوس الظلم تتهاوى وصدف قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين هذه كلمة أردت أن أبدأ بها محاضرتي في هذا اليوم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 فبدأ الكلام عن قضية شفاع ونكر شفاع قلت لكم قديما أنكر الخوارج والمعتزلات قضية الشفاع لأنها بالطبع تتعارض مع مذهبيهما خوارج عندهم صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار فبالطبع كيف تنفع معه شفاع؟ ومن الثابت وكما سوف نرى من الشفاعة الشفاعة لأصحاب الكبائر فكيف هذا فأنكروها وأولوا بعض الآيات تأويلا فاسدة ونظروا إلى آيات القرآن الكريم بعين عوراء وهكذا أيضا فعل المعتزلة فالمعتزلة قالوا كلاما أغرب مما قاله الخوارج خوارج حسم الأمر قالوا كافة اللي بمرتكب كبيرة لم لم يتب منها ومات عليها كافر الأمر محسوب بين واضح معتزل قالوا كلاما غريبا قال هو في منزل بين المنزلتين وكان هذا من العجائب الأمور يعني إحنا عندنا إما كفر وإما ها إيمان خلاص لا وسط ولا ثالث بينهما يا كافر يا مؤمن خلاص خلص القضية لا المعتزل عندهم مرتكب الكبيرة في منزل بين المنزلتي. لا تقول عليه كافر ولا تقول عليه مؤمن طب ايه يقول لك هي كده هو في منزلة بين المنزلتين طب قولوا لنا طيب تسميه نسميه ايه يعني خلاص هو في منزلة بين المنزلتين فقطع له بالخلود في النار في منزلة ما بين منزلة العصات وما بين منزلة اهل الكف وطبعا مداما هو مخلد في مذهب هؤلاء وفي عرفهم فلا تنفع معه ايضا الشفاعة ومن هنا بدأ هؤلاء يدندنون حول آيات الشفاعة التي وردت في القرآن الكريم ويفهمونها بفهمهم السقيم ويؤولونها تؤيلهم المنحرف خلاص ونقل عنهم هذا الكلام أمثال عدنان الذي يعتبرونه مفكرا الآن وهو لا يأتي بجديد كل ما أجلس أسمعه ما يقوله بالضبط هو ما قاله أصحابه هؤلاء الأهوائي من قبل في قضية إنكار الشفاع ومن هنا بدأنا أو اقتربنا من المعتزل وتعرفنا عليهم ثم انتقلنا إلى التعرف عن الخوارج والذين هم أقدم الفرق كما قلت لكم وظهرت نبتتهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا منذ قبل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا من خلال حديث البخاري ونقول يعني أنا بركز على هذا الموضوع لأن المذهب الخارجي تكفير الأمة وتكفير عصاة الأمة وما إلى هذا بدأ ينتشر الآن وبصورة مفزعة مفزعة وأنا أقول هذا الكلام لأنني اقتربت كثيرا من هؤلاء في السجون وفي المعتقلات وسمعت منهم عجبا وسمعت منهم عجبا وكما قلت لكم من ذي قبل والله لقد جلسنا مع أناس كفار الأنبياء وكفروا العصافير يعني حاجة لا أدري خلاص الأمر وصل بهم إلى حد التخلف العقلي إلى حد التخلف العقلي كلما رأينهم وسمعنا منهم ما يقولون لا نملك إلا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما ظهرت نبتتهم على يدي حرقوس هذا الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم بين النبي صلى الله عليه وسلم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 وا والله رأينا هذا وسمعناه وعايشناه وعايشنا النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره في علامات هؤلاء انهم سيخرجون على حين فرقه بين الناس يعني حينما يدب الاختلاف في الدوله الاسلاميه وهذا ما حدث مع سيدنا علي وسيدنا معاوية وعندها ظهرت هذه الفرقه وبقوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم سيقاتلون خير الفرقتين خير الفرقتين عن الفرقة التي كانت هه مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وهذا حدث منهم أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الترمذي عن جل هؤلاء والسمى الغالبة على هؤلاء اللهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلاه أحداث الأسنان سفهاء الأحلاه يعني هتلاقي فيهم السواد الأعظم صغار في ال ها صغار في في في السل ليسوا أصحاب خبرة ولا أصحاب حظ وافر من العلم سهل هؤلاء إنك تستقطبهم وتضحك عليهم وهذه أيضا مسألة رأيناها في السجون يعني أعمار هؤلاء أكبر ما فيه ممكن مكان عمره تجاوز الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين والباقي الساعتاشر سنة والعشرين سنة وواحد وعشرين سنة طائفة منها الشباب الذين لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من خبرة وكانوا يكفروننا على نية وصراحتنا قلت لكم هذا وهذه مسألة ينبغي أن نقر بها وأن نعترف بها إنهم يعني علينا منهم الأمرين في السجون في السجون و... ف... و... و... ولا يجادلك ولا يسمعك حتى يناظرك يعني حينما حاولت أن أجلس مع هؤلاء قلت طيب يعني أنتم على صواب ونحن على باطل خلاص طيب نجلس معكم اقنعونا بصوابكم حتى نتنازل عن باطلنا قالوا لا ما نجلس مع حد مين مشايخ بروح روحوا معه طب يا عم فين مشايخكم قالوا ما بندل عليهم يعني مش عزين يقولوا ما مين لكن لنا مشاخ بروحوظة معهم لا حول ولا القوة إلا بالله ففتعتقد أنهم فعلا يتمسكون بضلالهم دون أن تكون لهم حجة ظاهرة يحتاج بها علينا فكانوا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحداث الـ الـ الأسنان وكانوا صفهاء الأحلام يعني عندهم تهور عقلي ما عندهم روية وما عندهم, عندهم نظر ثاقف في الأمور حتى في ظروفهم التي كانوا يعيشون فيها والله حتى في ظروفهم التي كانوا يعيشون فيها يعني كيف كانوا يتعاملون داخل السجون سجون كما قلت لها فقه يعني أهل الحق حينما يبتلون ويدخلون السجن لابد أن يدخلوا السجن بفقه السجن كل حاجة لها فقه شوف أنا بقول إيه الظروف التي فيها فتن لها فق الظروف التي لها فيها حروب لها فق الظروف اللي فيها ظلم طاغية لها فق كل مرحلة وكل ظرف له فقه يحكمه فإن لم تكن حاملة هذا الفقه ستسيء أكثر مما تحسن بد أن تكون حاملة هذا الفقه فما كان عندهم فعلا كما والله قلت صدق رسول الله سفهاء الأحلام عقولهم طيش عقولهم طيش فكيف كانوا يتعاملوا في السجون خلاص يدخل عليهم الظابط اطلع بره ابن الكلب يا واطي خلاص هم كده رجاله يعني وطخ يضربوا واحد جاب سكينه وجري وراه بالليل نزلت المصلحه بجحافلها اتكتفت واتغم وتضربوا بالجزم واتصدرت حاجتهم ومنع أهلهم من زيارتهم ماذا فعلته ما هذا الطيش هذا اضطر لي إلى أن ما فيش عقل مش عارف فقه السجون هذا اضطر لي إلى أن أخطب خضبة في السجن اللي هي سميتها خمس دخل بهن يوسف السجن فقه السجون بقى ما دخلش لما لقيت نين كافرين جوة لهم يا كفر يا أولادي الكفر كلاب يا أولادي الكل حصلت ما حصلش ما حصل ففي خمس حاجات الناظر اللي عنده علم بقى وينظر في صورة يوسف يرى الخمسة أشياء اللي يعتبر فقه السجون التي دخل بهن نبي الله يوسف السجن اللي خلى بقى أحد الذين ها يكون رسولا له عنده المالك المالك طريقة ازاي عملية يمشي ازاي وهذا جعل لي ايضا في خلال الخطبة ان ابن تيمية هذا الذي كان سيفا مسلولا على رقاب الاعداء ولكنه لما دخل السجن دخله بفقه اخر لو فقه السجن بقى. ان انت طرع عجبا إن ابن تيمية كما قلت له وما طرحت عليه ماذا السؤال فلم يجيبه ان تسع عشر مؤلفات ابن تيمية في السجن السؤال هنا كيف دخل إليه الحبر وكيف دخل إليه الورق وكيف دخلت إليه المداد وكيف خرجت من السجون كتبا يقرأها الناس أدي فقه ابن تيمية بقى. أدي فقه ابن تيمية بقى. إنه دخل بقضية تانية قللت لهم فلا نليه عرف بقى استقطب هؤلاء ويشغالهم عامل إزاي؟ وهذا ما فعلناه إن إحنا بدأنا نتعامل مع مأمور للسجن لما رح بطريقة مختلفة تمام مش عايز نلوك الرجل ده عمل معانا إيه؟ لأن لو الكلام اللي أنا قلته ده أعلنته الرجل ده يتحاكم بكرة الصابح خلاص فجندناه لنا لكن بغباء هؤلاء وبجهل هؤلاء لا يمكن أن يحدث هذا ما كان يمكن أن يحدث هذا وخبالك لكن يعني ناس كنا عايزين في السجون عايزين ندخل تليفونات عشان نكلم أهليه دخلنا وكلمنا، خلاص عازين مش عارف إيه عازين إيه عازين إيه عازين كذا يعني مش أنا بقول لك أنا مش عايز أقول كلام ما ينبغي أن يقال حتى أكون أمينا على هذا الرجل خلاص لكن هذا الفقه لا أعلم هؤلاء لإن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم سفاه والأحلام شغل الظلم طعات إذا ملثلو يعني أنت أنت داخل تخبط في ذا لا أنت ليك سياسة مع ده علشان تاخد المكاسب اللي أنت عايز لكن كنت تروح خبط في التعنيت دو يلا ها خبط لكن ما خبطوش ما خبطوش فعكسوا الامور لا يا اخي تحس فعلا عندهم شيء من السفهه في العقل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لكن في النهاية بقى كفرونا لا خلاص بقيت بقى عبد الله بدري ده كافر كافر يا عم خلاص لا يعني اهتم بهذا ولا اعبؤ به ولا أعبق به زي ما حدث فيه 93 ودخلت وجدت مع مع فكرية في السجن تكفير وتكفير التكفير وصبر التكفير يا ده ايه من الهبل ده ونظرت هؤلاء وانقلبت علي قال لك بس ده باعي القضية انت عايزني يبقى معاك يتحسبني خائن ومرتد لا يحسبني خائن انا مش مع حد يا حبيب انا حسني كان غبي قلت له على المنبر انت اخبى من حكم مصر ودخلت بس سجن ولما دقلت لكم جهل قلت لكم جهل متكلفين وانقلبوا عليه لا أعبأ بهذا لا أعبأ بهذا أنا لا يهمني هذا أنا يهمني في خطأ عندك بقول لك انت غلطان كما حكم النبي على الخوارج يصلون ويصومون ومع هذا قال فيهم ما قال فيش باء مجاملا لأحد لا الإسلام لا يجامل أحدا وإن أردت, أن أكون مع وإن أردت أن أكون معك على طول الخط فأنت ضلال منافق لا فيك عيب ينبغي أن يرد هذا العيب هذا العيب فشوف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بأن لهم أحداث الأسنان سفهاءوا ليه سفهاء الأحلام ما عندهم عقل ما عندهم فقه ما عندهم روية ما عندهم حسن تعامل في في الأمور همجية همجية ليه عيال عقولها عقول عيال والله إذا ما قلت عليهم نشوات عيال عقولها عقول عيال. عيال فتلك مصيباته فتلك مصيباته هذا مما وصفهم العيوة صلى الله عليه وسلم ولكنهم حينما سيبدؤون وتكون لهم فرقة وبالطبع الصحابة لابد أن يروا هذه الفرقة وهذا من الإعجاز النبوي إن حتظر لهم فرقة على حين فرقة من المسلمين وكأن نبي كان يعلمها هتبقى بين علي ومعاوي إذن سيرهم الصحابة فأعطى في هذا التوقيت يعني نشوف العلامات اللي فاتت دي علامات عامة ولكنه أعطى للصحابة علامة خاصة يا دي بقى هتكون شعار الظهور هم دول هم دول فقال كما جاء في حديث البخاري الذي نشرحه آيتهم يعني علامتهم رجل رجل يده خبالك بقى يده او احدى يديه عشان يبقى لفظ الولايات المخال رجل احدى يديه كثدي المرأة قول تاني رجل احدى يديه كثدي المرأة اللي هو يبقى في بعض الأصف يقال له زسديه يقال له ايه زسدية ثدي المرأة ايه الحكاة دي قلب الضبط هيجي واحد خلاص دراعه ده مش موجود ملوش ايد وطلع له بدالي اليد زي كتلة لحم كثادي المرأة بالضبط ولذلك في بعض الاوصاف كانت تذهب وتجيئ تهتز زي ثادي المرأة بالضبط هيبقى فيه لحمة كلحمة الثدي في لفظ كحالمة الثدي يعني شوف الديلاع مقطوع طلع كتلة لحم زي ثادي المرأة هو مخلوق مولود كده مش قطع وطلع له كده هو تولد كده مكان الذراع كتلة لحم كثدي المرأة فيها قطعة جلد كحلمة الساد اما تشوفوا لكن ده بالزبط ثدي امرأة هو ده بقى على هو ده اللي هيكون قائدهم ومعهم اول ما هيبقى ليهم فرقة ويقاتلوا المسلمين وينقلبوا على المسلمين تعرفوا منين؟ آه، هو ده علامة ذو السداية هذا. اللي زي ما قلت إحدى يديه أو كما قلنا به كثادي له عرفت عرفتوا أصواته زاي؟ بالضبط كذا. عقب تلوح ما طلعاه وكذا زاي؟ بالضبط حالة من الثدي المر. خلاص ولذلك سترى أن عليا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لما قتلهم وبشر المسلمين بكلم الله. قال لهم كده لما دعاهم الى قتال الخوارج قالوا اعلموا انهم لن يموت منكم عشرة ولن ينجوا منهم عشرة جيشهم اللي جاي ده مش هيقدر يموت مننا عشرة وذلك عدد قتل المسلمين كما قالوا لم يزد عن الثلاث ولن ينجوا منهم عشرة هيتبادوا تقلقوش الجيش ده الجيش للفكرة ولا هذه الطائف لكن للجيش مش هينقوا منه ايه 10 وفعلا قاتلهم المسلمون فلما قتلوهم اسمع بقى قال علي تلمذ تلمسوا الآية تلمسوا ذ ذ ثدي المخرجي عشان بقى تعرفوا النبي اللي قالوا ده حق ولا لا خلاص فذهبوا يتلمسونه فلم يجدوه عمليه دورى في القتله مش لاقيينه فهذا ازعج عليا رضي الله تعالى عنه فقاما يبحث بنفسه ولذلك في بعض الوقت رأى بعض القتله تحت جدار بنفسه فنحل الجدار ثم قال ارفعوا القتله فوجدوه مما يلي الأرض، يعني كان يه آخر واحد تحت كده، آخر وح آخر واحد تحت كده بالنعت الذي نعته رسول الله، فقبر عليه وقال الله أكبر، صدق الله وبلغ رسوله، ما هو النبي ما يجيبش حاجة منين من عنده من عنده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 الحكم على عقيدة هؤلاء الخوارج دول اللي بيكفّر من مات مرتكبا للكبيرة ولم يتب منه خلاص اللي هم بالصفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هيكفّر عصاة ال خلاص هيكفروهم ودواء شفنا كما قل وفي الناس تحلوهم وتبقى أنت أحط عندهم من أهل الأوثاء فأهل الوثى عنده ده كاثر بالقصر أما أنت فمرتد وعشان كده ويستبيح دمك وعرضك ومالك ورأينا هذا ك... والله أنا أذكر واقع لا أنساه وإحنا في سجن لل... الاستقبال في سنة تلاتة وتسعين وفرقة دي كانت يعني متفشية في السجن خلاص، ولذلك كان ليهم يعني ثلاث عنابق معروف ده عمبر التكفير وده عمبر تكفير التكفير وده عمبر صبر التكفير طبعا يؤذنون على غير أذاننا ويصلون بغير صلاتنا حتى في اللعب والله ما كانوا يلعبون معنا يعني تلعب كورة بتاع ويقول لك ليك وقت ولينا وقت عبش معك عبش معك كفر فكان معهم فكان معهم أخ والله ما الشر البلية ما يضحك فكان معهم أخ ده كنت بتكلم معاه خلاص فذا كان عنده يعني الدنيا كافر الدنيا فسألته وأنا بقسم على هذا وأنا في بيت الله طيب أنت يعني من الذي هو مسلم من وجهة نظرك؟ فقال ثلاث أنا وزوجتي ورجل أحسبه في الهند حتى لما سألته تحسبه في الهند ألا أنا ما أظلت شكزي موفين ممكن أقول في الهند يكون سبهة أطلع كذاب أبقى كفرت فأنا أقول أحسبه في الهند بس في ماشي. فهذا طبعا بالطبع ما كان يأكل اللحوم إلا بالأيدي زوجتي ما هي بس المسلمة معاه وبتاع الهند ده بقى الله أعلم وفيه فهو مراته بس هو مراته بس لكن أنا قلت له يعني كل علماء المسلمين في الموجودين في الله سيبك مني أنا راجل تعباه كل علماء المسلمين الموجودين في نظرك دول الوقتها ابن باز حي فابن باز وابن عيثامين والقلب كله كافر كله كافر طبعا خلاص فما كان يأكل لحوما إلا من يدي زوجته لأننا كفر ما يكلش من يدينا خلاص زبحتنا عنده ميت فحدثت في الاستقبال أن أحد الإخوة كان اسمه شام هرب وكان قصته جابوها في الأهرام والدنيا كلها تحدثت عنها إن مراته جابت له نقاب وزي ومحجبة وخرج مع النساء في الزيطة وخبالك وكان من سوء تصرفه إنه خركت كان وقتها بالاستقبال ده كان فيه عشرين ألف معتقل تخيل هذا الكم فلا كانوا بيحسبوا ولا بيعدوا عملين يجيبوا ويرموا يجيبوا ويرموا فاللي خرك ده لو كان ذكيا ما شعر به أحد هم بعديها بدأوا بقى يعملون لنا حاجة اسمها حصر يومي يعني يرجعونا كل يوم خلاص شوفوا بقى النظام مش الزاك فخرج صاحبنا ده فطبعا براته جايبا له كل حاجة إلا الحذاء فكل الزي اللي لابسه حريمي معادة الجازمة خرجت لا ركب بقى في دماغه أنه روح يركب متر الأنفاء فداخل المتر هو وزوجته وما يقول ده من صوت صار فهو ماشي الجلبات طبعاً بيبين الحذاء كده فطبعاً بموت لو وفاق وقتها كماليام مباحث وقارف فاتنين من تقول مباحث وفين بيقول الله وبتكلمه على إنها ست والله انت شايف الست اللي نبسك أزمر جالي دي فبيدولها برضو على إنها ست لو سمحت فرح جاري فمسكوه خلاص طبعاً السياع عند هؤلاء تعم احنا جميعاً دفعنا الثمن الفاتورة ان على طول يطلع قرار السجن يتقفل منع عنك الزارات لا تشوف اهلك ولا اهلك يشوفوك والدنيا تخرب بقى وتاكل بقى من اكل السجن وقتها شفت انا بقى السوس ابو فول اللي كان بيقول عليه الشيخ كشك الله رحمه والله يعني مفيش بقى اكل السجن فالاخوه يجيبوا لنا الفول انا انا عجبني منظر الفول والله الفلايه قد كده ان شاء الله قد كده فبقول لهم ما شاء الله ان شاء الله اصبر بس فالاخو عندهم خبره انت <تلقى> لسه راح جديد فراح يفتحوا الفولة والله كما اقول لك كده فتحوا الفوله تلاقي في الجنب ده وفي الجنب ده هنا مثلا اربع خمس سوسات وهنا اربع خمس سوسات ويقعد الإخوة والله كده يطلع السوس بإبرة واخد بالك ويرموه وبعدين يعجنوا الفول وياكلوه طب هيعملوا ايه هيعملوا ايه؟ فشفت السوس اللي في الفوله الله رحمه فغلقوا علينا الأبواب ومنعت الزيارات يوم ما فكروا وسوا علينا بقى طالبوا أهالينا تشوفوهم لا محدش هكش شئ لهم ولا هم يشوف حد خلاص انتهى لكن المتاح ايه ان انت والدتي مراتي اي حد جاي يزومني فيجيب معال كرتونة فيها اك تبقى مقفولة ومكتوب عليها اسم المعتاق فيكتب عليها اسم فاتخش طبعا كلاب المباحث يفتحها لانهم بيفتشوا طبعا يسرع ثلاث تربا كلهم حراميه يا انس يبقى فين؟ ثلاثه تربا الحاجه وبعدين اللي فيه نصيب يخش لك بقى فصاحبنا ده اللي أنا بقول لك عليه ده بقى اللي ما فيش غير هو ومراته ده واللي حسبه في دخلت له كرتونه فيها فرختين مجمدتين طبعا دي كانت حاجه يعني بقى احنا قاعدين بنتزل بناكل سوس بفوله وخد بالك وما ومقدرك بقى مع عدس السجن وإلا بقى الطبخ السوداء البتنجان ده يا عم أنا دا مش ممكن يكون بتنجان لان قلت لهم دي البيادات القديمة بتاعت العساكر بيحطوها في إزان ويأكلوها لنا على انها بتنجان والله حاجة حاجات غريبة الشكل تشوف مش بتنجان حاجة مفرقة من اجنبها البذرة فيها قد كده ده بتنجان ده حاجة تغم يعني فدخلوا الفرختين فلقيتوا بيوزع الفرختين على الإخوة فالمنظر استوقفني فسألتوا ده فراخ يا عم الحاجة فانا اعتقدت ان يكون خايف اني الحد تبدله معين الكرتون عليها يسمى فممكن يكون كده خايف يكون تبدله مع فراخ حد فيبقى عنده شك لكن الاجابة اللي سمعتها منه اغرب من الخيال والله اغرب من الخيال ليته بيقول لي انا بقالي شهر ما بشوفش مراتها فلا ادري ماذا عنا لها لعلها كفرت مراتك لعلها كفرت فينفعش أكل الفرقتين خلاص لحد بقى اما هي تجيله ويتثبت هي لسه مؤمنة ولا كفرت واخد بالك فتش اقول ان فعلا يعني خلاص اصابهم الجنون ما في عقل فعلا سفهاء الأحلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقائق نحن رأيناها وعاشناها وأنا قلت ان والله دخولي للسجون ده افدني كثيرا والله مش يعني على قدر ما كان لغض ضرر علي وعلى أصليه لكن أفدني كثيرا إنسان اكتسب أمور كلا يمكن أن يحلم بها ولا يتعلمها ولا يعني يصدقها حتى إلا إذا رأاها وسمعها, وسمعها فكان بقى السؤال الذي طرحه أهل العلم الحكم على هؤلاء من ناحية العقيدة هؤلاء دول تحسبهم كفرة ولما تحسبهم مش كفرة هذه قضية القضية الثانية نقاتلهم أولا نقاتلهم في هاتين القضيتين اختلف أهل العلم اختلف أهل العلم ترى بعض أهل العلم من منجابذة العلماء من حكم على هؤلاء بالكفر ومنهم البخاري عليه رحمة الله البخاري يعني ستجد أن البقاء على ما أذكر عامل كتاب في تراجي البخاري يعني شوف واحد يألف كتاب في تراجي البخاري يقول لك البخاري ده لما بيكتب عنوان العنوان ده الوحد فق فق تعطي التذاكر ليه هو كتب العنوان ده الله يألحبه كان من الذين يعني يرون بنور الله فيكتب العنوان فلازم تأخذ بالك من عنوانه طر جمل له وعمل له فالبخاري لما ترجم لهؤلاء قال لهم بالمرتدين يعني يتكلم عنهم لما جاء ليتكلم عن المرتدين خلاص لما جاء ليتكلم عن المرتدين اختار الموضع ده ليه عشان يتكلم عن الخوارج حتى يبين أنهم أهل كفر وأهل, وأهل ردة وأهل ردة فكان هذا من صليع البخار الذي يميل إلى تكفيرهم تجد أني ابن العربي الملك عليه رحمة الله وهو من فقهاء العلماء ومن جهبذة أهل العلم في الفقه والحديث والتفسير خلاص ابن العربي شارح سلن الترميذي في كتاب قيم جدا اسمه عارضة الأحواذ شرح صحيح الترميذي فلما جاء ليتكلم عنهم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 يا ملخ يعني ايه هيخرج من الإسلام هيخرج من الإسلام كما يخرج السهم من الرمي اللي احنا وصفناه بقى ان واحد زي ما قلت لكم ضرب صيد بسهم هو قوي جدا والسهم حاد جدا ايه اللي حصل السهم عدة في الايه في الصيد عدة في الصيد فلم يصب من الصيد شيئا يعني فيش حاجة من الصيد لقوته وسرعته علقت ب بالسهم وذلك احنا قلنا بقى نظر فيه ها قضذيه قلنا القضذ اللي هو ايه الريش فلم يرى شيء نظر في نصله اللي هو السن فلم يرى ايه شيء في رصافه فلم يرى شيء مش قلنا كلام ده في نضيه فلم يرى شيء قلنا دي مكونات الايه السهم اذا هذا السهم كما يصف النبي ويمثل عليه الصلاه والسلام خرج من الرمية ولم يعلق من الرمية به شيء هكذا يصبح النبي خرجوا من الإسلام وليس معهم من الإسلام شيء خلاص فابن العربي يقول هذا أول دليل على كفره أول دليل على كفره قل لك ثانيا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن قولهم لا يجاوز حناجره إذن هم يقولون بألسنتهم ما لا يقر في قلوبهم فكذلك أنا قلت لك لا يجوز على جيرهم يعني إيه يعني لينزل لتحت ولا يطلع لفوق لينزل لتحت يعني خلاص لا علاقة له بالقلب رجاع بقرش القلب ولا يطلع لفوق يعني لا يقبله الله سبحانه وتعالى لأنه خالي من التصديق القلبي والعمل الصالح وإيه يرفعه يرفعه يقول لك قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون ما ليس في قلوبهم ومما يقولونه كلمة الإسلام لا إله إلا الله فهم كأهل النفاق كلام ابن العربي فهم كأهل النفاق إذن يقول بلسانه كلمة ها لا ينعقد عليها إيه قلبه قلبه قلبه ابن العربي يسوق أدل لأخر يقول لك وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لبيقول انا لو لقيتهم كده لو قابلتهم ها لاقتلنهم قتل عاد وثمود قتل عاد وثمود يقول لك وعاد وثمود قتلوا على الكفر قتلهم الله قتل أهل الكفر فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهذا يعني انهم يستحقون أن يقتلوا كأهل الايه الكفر كأهل كفر لسه ابن العربي يكلم ويقول ابن العربي وأيضا من أدلة كفرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بقوله أولئك شرار الخلق أولئك شرار الخلق وذلك وصف ده كلامه وذلك وصف لا يوصف به إلا أهل الكفر إلا أهل الكفر خلاص هذه الرابعة خامسة يقول ابن العربي اني من ادلة كفرهم من أدل ليد الكفرة خلاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتله مش كده النبي قال اذا لقدموا فاقتلوه فاقتلوه قد امر بقتله يقول ابن العربي ولا يقتل المرء إلا بثلاث صح ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمريء مسلم إلا بثلاث خلاص الثيب الزاني متزوج رجل أم رأ يزني خلاص بيورجع يستحيل له دم والقاتل بغير حق يروح يقتل يبقى في قصصه يستحيل له دم خلاص والمرتد عن الدين المفارق للجماعة طيب لما النبي يقول اقتلوهم ده كلام ابن عربي لما النبي يقول اقتلوهم ما قالش اقتلوهم علشان زن مش كده ولا ايه ولا قال اقتلوهم علشان قتلوا وانما قال اقتلوهم لانهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم ايه من الرميه فبقيت لهم الثالثة انهم يقتلون كفرا وردته ورداته فقطع لهم ابن العربي بالكف وذكر تلك الأدلة وبرجاحها في عريضة الأحواذ شرح صحيح الترمذي في كتاب الفتن هتلاقي كاتب هذا الكلام خلاص فذكر هذا الكلام يأتي غيره من أهل العلم من أهل العلم فاقطعون لهم أيضا بالكف ويزيدون دليلا آخر فيقولون هم كفراء ومن أدلة كفرهم أنهم كفروا كبار الصحابة يعني كفروا عليه ومن كالم عليهم كعمر وغيره قطعوا لهم باله بالكفر قطعوا لهم بالكفر خلاص يقولوا أصحاب هذا الدليل وهذا تكذيب صريح لرسول الله ومن كذب الرسول فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر يبقى هما بيكذبوا النبي ليه قالوا لأن فيهم من قطع له النبي بالجامل يعني سيدنا علي اللي كفروا ده لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجامل وتيجي الخارج تقول كافر ها اللي يحصل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 خرج فريق آخر ومنهم الإمام الخطابي والقاضي عياض هؤلاء يرون أنهم ليسوا بكفر إنما هم فساق لسوء ما يفعلون ولسوء ما يعتقدون إنما هم فساق متأويلون تأويلا خاطئا يعني فهم النصوص غلط وبناء على ذلك أصدروا أحكاما خطيئة كتكفير الأمة واستباحة دماء الأمة واستباحة أعراضهم. كلام هؤلاء الذين ينفون عنهم الله ينفون عنهم الكفر الكفر. قال ولا نثبت لهم كفرا لأنهم ينطقون بكلمة الإسلام ويقيمون شرائعه. يعني بيقولوا لا إله إلا الله وبيصلوا وبيصوموا ويفعلون شعائر ليه شعائر الإسلام شعائر الإسلام فقالوا لا نقطع لهم بكفر وإنما هم فساق طبعا الرد من السابقين على هؤلاء طيب ما النبي أخبر أنهم بيقولوا كلمة الإسلام وبيفعلوا شعائر الإسلام مش كده ليه وبيقرأوا القرآن ومع هذا قال يمرقون من الدين كما يمرق الساق من الرمي خلاص ولذلك اللي نفع عنهم الإسلام قالوا لسيدنا علي لما سئل عنهم لما سئل عنهم قال لما قيل له هل كفروا قال لا هم من الكفر فار هم من الكفر فار إبقى مش كافر يعني هذا القول يحتمل توجيهه أو توجيه د حتى ولو قال هذا حتى ولو قال هذا العمدة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السه من ال من الرمية من الرمية ولذلك قطع كثير من العلم قالوا وظاه والراجع لنا من تلك النصوص أنهم كفر ويكفي أن يرمون الأمة بالكفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما يعني من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فيتعود على قائلها إن لم تكن حقا في من قيلت فيه وبالطبع أهل الكبائر الحق فيهم الذين ماتوا ولم يتوبوا منها أنهم ليسوا, ليسوا بكافر هذا حق هذا حق وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة أن الذي مات على الكبيرة ولم يتوب منها ولم يقموا استعجل الله ليس بكافر وأمره مفوض إلى ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفعل عفعل وخله في هذا راجح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه قضية واضحة وهذا هو ما أميل إليه وهذا هو راجع عندي تكفير هؤلاء إذا من قال لماذا كفر ولاينا من قال هم لم يكفر. في قضية قتال هؤلاء نقاتلهم أولا نقاتلهم يعني هؤلاء يقاتلون لا يقاتلون وغبالك ستجد إن شاء الله تعالى أقوالا ثلاثة في هذه القضية في هذه القضية فريق من أهل العلم خرج خلاص وقال هم يقاتلون ابتداء اللي هم قطعلون بالكفر فده مرتد وكافر لابد وأن يقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتاله فريق ثاني قال هم لا يقاتلون لا يقاتلون إلا إذا أحدثوا أمرا كان يعتد على دماء المسلمين ينشرون الفوضى بين المسلمين يفعلون ما يفعلون يبقى يعمل حاجة يستحق بسببها إنه يقاتل وهذا ما قاله عمر بن عبد العزيز لما قال قالوا له وأرسلوا ليه يعني ذهب عندنا خوارج فماذا نفعل قال لا تقاتلوهم إلا إذا سفكوا دما أو قطعوا طريقا أو أحدثوا أمرا خلاص أما يحصل منهم حاب قالوا هذا ما فعله عليه. رضي الله تعالى عن الصحابة معاين لما ذهب لقتالهم عاز قاتلهم خلاص هم عند النهر وعلي اقترب منهم فبيسألوا بعض الصحابة بيسألو قالوا قاتلهم فقال دعوهم حتى يحدثوا شيئا يبقى تكون البداية منين من عنده هو اللي خلاص يجيبوا لنفسه كما يقولون فقال انتظر حتى يحدث شيئا ولذلك كان قتله جنده بأحد الصحابة كان يعني متردد في في قتالهم وشوف الإحساس بتاع سيدنا عليه إنه لما دان منهم رأاهم يقرؤون القرآن ويصومون ويبدو عليهم الها الزهد فظل يرقبهم عن بعد فقال كيف نقاتل هؤلاء وفي كلم نفسه كده فوجد عليا قد وضع يده عليه وقال له دع عنك الشك شوف الإحساس دع عنك ليه انت شاككوا مرتب فأمر دول نقاتل ونقاتل شوف قضية دي خلاص دع عنك الشك ثم أرسل إليهم رسولا من حملة القرآن يحدثهم ويكلمهم فلما ذهب قال علي لذلك الصحابين سيعود مضروبا بسهم في ظهره كان بس يورين ودول أهله، أهل غاد، أهل غاد اللي أنت يعني شايفهم بقراء قرآن واه، وفعلا عاد الرجل مقتولا بسهم في ظهره، ولذلك وقوم بقى قتلو زي مولت لك ابن الصحابة عبد الله خلاص قتلوه بقر وببطنه امراتي، بحدث أمرا لمحدثوش، فقاتلهم عليه، فقاتلهم عليه، ولذلك كثير من السلف صار على هذا أن لا يقاتلون. إلا إذا أحدثوا فسادا ها في الأرض فتكون عقوبته بعقوبة المفسدين فيقاتلوا فيقاتلوا لكن اللي كفروا مبتداءا قالوا لا يقاتلوا أول ما يظهر مذهبه أحدث ولم يحبس يقاتل ويسلف ماله خلاص مرتب لكن هؤلاء مالوا إلى عدم التكفيرين ومن أجل هذا قالوا هم يعاملوا معاملة ها المفسدين هم فساق فلو أفسادوا طبق عليهم حد الحراب وقتلوا وفعل بهم ما فعل, ما فعل. الإمام بقى البخاري زم قلت لك وهذا ماذا الطائفة من أهل العلم كان له رأي ثالث في هذه القضية احنا قلناه بيعمل ايه البخاري بيعمل ايه بيكفار. لكن كان ليه رأي جميل جدا في هذه القضية ولذلك لما جاء يعنون وعمل باب قتال الخوارج حطت جنب الباب ده آية اللي يخليك تسأل هو جاب الآية دي هنا ليه طب تفتكر الآية دي كانت ايه ورأيه البخاري كانت ايه في الموضوع ده تفتكر لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر هتبقى دي اخر معلومة فيما يتعلق بموضوع الخوارج وبعدين نيجي بقى نشوف نظرهم في قضية الشفاعة بعد ما هبين لك بقى الشفاعة ليس كما يعتقد البعض وجها واحدا وقولا واحدا ده احنا عندنا خمس انواع للشفاعة لازم تبقى عارف دليل كل منها وكلام اهل العلم فيها ايه ده اللي لو عايز تكمله معنا ان شاء الله تعالى يبقى أشوفك يوم الخميس القادم يعني أنت ما تكتب لي ورقة زي دي أنا أعضى أراه في قد إيه مثلا يعني. الله يرضى عليك يعني أعضى أراه مثلا في نص الساعة ولا ايه طب الله يرضى عليك الأخ اللي بعت يقول لي سيدنا إبراهيم تبرأ من أبيه وبعدين هيجي يشفع له يوم يوم القيامة وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مش حقبل شفاعته وبعدين السؤال لماذا يشفع إبراهيم لأبيه يوم القيامة مع أنه تبرأ منه ولماذا لم يحقق الله دعاء سيدنا إبراهيم ولا تخزينه يوم بعثون طبعا واضح أن الأمور كلها مختلطة عليك الأمور كلها مختلطة عليك فلابد أولا أنك تفهم حديث إبراهيم لله رب العالمين ده كان من منطلق إيه شفاعة بقى زي ما انت بتقول ولا الحكاية ايه دي واحدة تانية وبعدين بتقول يعني ليه ربنا ما قبلش دعاة ولا تخزيني يوم يبعثون لا قابل هو قابل فهل اخزاه الله ولم لم ولم هو لم لكن قضية ابيه لا ولذلك ربنا هيعليجها له الطريقة تانية ما عرفش تقرأة الحديث كله ولا لا فلما يتكلم بقى عن الشفاعة هشرح لك الحدوثة ماشي ازاي وإزاي هتحول أبو إبراهيم إلى ذيخ في النار حتى لا يراه إبراهيم وحتى لا يعني يتألم لهذا فأقول لك أعتقد أنك لم تقرأ الحديث قراءة جيدة فهقول لك بس ما ليس يتكلم عن أنواع الشفاعة هوصلك للقضية دي يا ربنا ما يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يعني دكة إساء أو خزي للنبي مثلا يعني هنشوف الكلام ده بس تفهم القضايا الكلام فهم صحيح إن شاء الله لما بس ندخل على باب الشفاعة ونرى كل ما فيه إن شاء الله تعالى ونسأل الله لنا التيسير ومزيدا من الفقه والعلم ونسأله لكم كذلك مزيدا من التيسير والفقه والعلم إنه سميع مجيب الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك